الذين اذا فعلوا فَاحِشَةً او ظلموا انفسهم ذكروا الله اذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن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 من نبیل قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصادهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا رب لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.